سبحانك يا الله إن قطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاءك قرة عيني ووصلك منا نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوادك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي ya na'imi wa jannati ya